إلا موسوعه ا ل ن ا ب ل ق س ا للعلوم ا ا ل ا س ا ن م ن نطفة فإذا ه و خ ص ي م مبين و ل ن ع ا م خ ل ق ه ا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 ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينته ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء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 ل ي ح م ل و ا أ و ز ا ر ه م ك ا م ل يوم ن و ا ر ا ل ذ ي ن ي ض ل و ن ه م بغير ع ل م أ ل ا س ا ه قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم, عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامه يخزيهم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 م ل ا ئ ك ظالمين انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون ف د خ ل و ا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها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 「私の思い出は何をしたいのかわからない」「私の思い出は何をしたいのかわからない」「私の思い出は何をしたいのかわからない」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 للذين لا ي ؤ موسوعه ن ن بالآخرة ا مثل ل النابلسي للعلوم ا الاسلاميه ل اسماء الله الحسنى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 لا ج ر م أن ل ه م الهدى ن ن ا ر و أ م مفرطون تالله ل ق أرسلنا إلى أمم من ق شركه فزين ل م الشيطان دعويه م غير ر ب ل ي ه ذات ل ي مضمون ل اجتماعي و م ب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 وان لكم في ل ا ن ع ا م لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا, خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا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 ومنكم من يرد الى ارض العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق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 وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يات بخير, بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الم يروا ا ل الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون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 قالوا ربنا هؤلاء ش ر ك ا ؤ ن ا ا ل ذ ي ن كنا ن دعويه من دونك فألقوا ل م إنكم القول ل ك ا ذ ب و وألقوا ن إلى الله ي و م ئ ذات ل مضمون اجتماعي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 إ ن الذين لا يؤمنون ب آ ي ا ت الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم إ ن م ا ي ف ت ر الكذب الذين لا يؤمنون ب آ ي ا ت الله و أ و ل ئ ك هم الكاذبون